صلى الله عليه وسلم وشر الروع وحدها وكل في محبثة الجدعة وكل جدا وكل ضرار وكل ضرار قلنا يقول الله عز وجل <تصفيق> إن مجموع من من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا شريت عليهم اياتهم لازم ينزل وعلى ربهم يتوكلون الى اخر الايات هذه الايه الكريمه فيها تعريف لاهل الايمان وجاءت بهذا الحسن انما المؤمنون الحقيقيون المؤمنون الذين صدقوا بهذا القران العظيم من الفلامين الى الناس وصدقوا بما صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الايمان هو التصديق بمعنى انهم صدقوا بكل شريعه المؤمنون الحقيقيون الذين تجلى ايمانهم الصغيرة والكبيرة والايمان العملي لا الايمان الادعائي الايمان الحركي الايمان الذي يظهر في حياتهم في الصغيرة والكبيرة كما قلنا بحيث رايته ترى فيه الايمان ترى الايمان في عينه ترى الايمان في بصر في في سمعه في كلامه في بيته في اولاده في وظيفته في سيارته في كتابه في شريطه ما كل شريط يستمع له ليس هذه الاشاره الايمانيه الاشاره الاسلاميه من الكتاب الذي يقرا الكتاب الايماني يقرا كتب الملاحده كتب المجرمين كتب أهل الإلحاد لا فالمؤمن يعني أينما رأيت من أعماله وحركاته وشكاته وحياته ترى في الإيمان إذا دخلت بيته ترى بيته المؤمنين ما في ترى الصور صور يعني أهل الفن أهل الفن الرياضة والمسرع الكتكداشي والخمارة والسكرية والحرام والمجربين والرؤساء الأبطال ضدها الذين يهوين لا لا لا الأشرع ما في سورة بيض سيدي ما في لا سورة ذي بكلسوم ولا دعكو هذا ولا ذي كلاي دعون أشفيه حتى الصور القرآنية ما تتكره من الدول القرآنية أو القرآنية ما تكون بالجدران لا تكون في كله في بالأعمال تكون في الحياة هت... إذا المؤمن سبحان الله يعني حياته وسورته وعمله وبيته واسرته ويسيرته ووظيفته كل إيمان كل إيمان إذا خرج إلى الشارع فيه يندور يندور في المتفرجات يندور في الويلات لا هاش يندور غض البصر لانه يطبق الله تعالى المؤمن يغض من ابصاره ما ينظر في محرم الله إذا دخل بيته ينظر في الأفلام ينظر في المسلسلات لا ينظر في فيما أباح الله فيما شرع الله ينظر فيما حرم الله يسمع يسمع للأشعة الأغاني يسمع إلى هذه المسلسلات وهذه الويلات لا يسمع إلا ما أمر الله ويمشي فيما امر الله به وياكل ويدلي في بطنه ما اباح الله له وهكذا انما المؤمن لان هذا المؤمن يكدسل ويمثل اه لا اله الا الله وحياته هي حياة لا اله الا في الله إيه. فيقول الله عز وجل انما المؤمن يلغيك قال الحسن رحمه الله ليس الايمان بتمني ولا بتحلي وانما الايمان ما وقر في القلب وصدقه العقل الحياه الامليه ما ما نتمني ليس الايمان بالتمني شو تمني والامنيات لا ليس الايمان بالتمني اي بالابتلال اللفظ بيبقوا انا مؤمن بالكلام هذا لانه الصلاوه الصلاوه معناها القول القول ايه ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب أي ليس بالقول بقول بقولكم وبالقول اهل الكتاب أي، فالإيمان ليس الإيمان بتمني بمجرد النطق بالشهادة أو بقولك أنا مؤمن لا ولا بتتحلي تتحلى بالذي بتحل الإيمان، قد جلاب وطروش لا ما هو هذا اللي فقط فكر، وإنما الإيمان هو ما وقع في القلب عقيدة وصدق في الله نسخة قرآنية نسخة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صعبتي هذا الإيمان هذا الصور الايمانيه ما نراه في هو والإيمان ما نراه في هو والإيمان لا والله لو بعث الله المسلمين الأولين من مرقبهم لغزوا هذه البلاد ولا فتحوها من جديد ليش لأن المجتمع مجتمع جاهلي مجتمع مجتمع الكفر والعياذ بالله ما في الثمة إيمانية ما في أبدا وهكذا العالم العربي كل صرخ من الإيمان والعياذ بالله بقي افراد لا نزكي على الظاهر بقول هناك أفراد هناك, هناك يمثلون أنه لا تنسلوا طائفه من عمزة كما قال سيدنا رسول الله وسلم ظاهرين على الحق ولكنهم قلة وأذي الله ولكن زمم الأمور في يد من ودفت الأمور في يد من ما شاء الله ما تنسرون في العالم العربي والإسلامي كله العالم كله كله شيطان كله يقضه الشياطين هكذا الإيمان ما هو الإيمان هو الذي يوجه توجهه لا إله إلا الله هو الذي يسوده كتاب الله هو الذي يرعاه إيش؟ القرآن الكريم أينما مررس وحللس ورسحلس صار, صار, صار كتاب الله هو الموجه هو المربي هو القائد هو ها السلطه له والرايه له في المدارس في المجتمعات في, الـ في الـ يعني ها في, في الشوارع في الادارات في كل مكان ترى ترى التوجيهات الربانيه ترى لا اله الا الله نعم هذا هو الايمان اين الايمان من الايمان الايمان يتبرأ منا بالعكس اذا نظرنا حولنا وراينا ما, ما نحن عليه لا راينا كل البراء للبرائم ابدا فالإيمان هو الذي كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوجههم الإيمان المهم الله عز ورحمة من المؤمنون منهم يا رب قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه خلاص إذا ذكر الله إذا سمع قال الله خلاص ارتعد ارتعدت فرائصه يخاف يخاف عذاب الله يخاف عذاب الله يخاف من النار يخاف أن يقطع الصلة به يخاف أن يسلو منه الإيمان يخاف أنه متعوس وخاتمه ويعيده الله. يخاف من لقاء الله ومن خاف مقام ربه هذا المؤمن خاف مقامه ومثوله بين يديه يوم القيامة يحسوه عن الصغير والكبير عن النقير والكبير. والكبير يخاف هكذا المؤمن يرعى الله ويقول الله أتى بيه وإليه أصير إنه لله وإنا إليه راجعون، سنرجع إلى الله عندما تنتهي مصرح حياتنا إلى أين إلى الله يا إخوان، فهو يخاف ويعمل ألف بسبب هذا لأن الخوف يد يدفعه ليش بتعاسة الله ويزوره على عصية الله تساقم حياته بسبب الخوف وكان سيد الخائفين سيد محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخائفين كان ترتعد فرائسه بخوف من الله وقد غفر له يوماً بذنب يوماً آخر ما يخاف من يدخل جناب لا ليش لأن مقام الله مقام الخوف عرف الله أكثر الناس خوفا من الله أكثرهم عريفاً من الله وأكثر الناس ها يعني غفل عن الله هم أهل المعاصي وليه بالله هم الذين انقطعوا عن الله هذا ما يعرفون الله غفل مكب على الدنيا منساق إلى المال وإلى الفنكات والشركات والويلات والعمارات والدولارات والسقطات ما شاء الله هذا غفل مقطع عن الله لا صله نعوم الله هذا في الحم الموتى الله عز وجل الموتى أنك لا أسمع الموتى ولو سأتنهز عليه القرآن ولو أرسه ولو قرأت عليه آية قرآنية وحدث نبوه ما يلسى ما في ما ليش ينمو قطع من الله لكنه من الله ومثبت من, من الله لوصل كامل بالله الله وصل بينه وبين الله ما ينقطع مراقبا فهو الله دائما الموج لا يترقط عنه لحظة دائما يفكر في لقاء الله غادره وبعد قد ألقى الله الذين إذا ذكر كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويسلع لصدره أزيزك أزيزك أزيز مرجا خوفا من الله وخشف من المكان سبحان الله اي بصيله لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا لأن مقام الخوف مقام عالي ايوه وكان عليه الصلاة والسلام ليله كامله وهو يقوم اللي بيركب ويشفق في قوله تعالى ان ساعذبهم فانهم عباد و ان سافر لهم فانهم كنتم اجمعهم ليله وهو ويبكي عليه الصلاة والسلام وكان يعني سمع قران لغير من عقلك قالوا له الشعبد رضي الله عنه قل اقر عليك وعليك ازلي قل نعم اني احب ان اسمعه من غيري ليش؟ لأنه يتصعد به ليتفرغ للتفكر فيه لأنه قد يردد كلامه والترداد اللساني قاد ينقضي يعني غفل من الترداد القلمي فهو يقول أنا أحب أنا من غيري ليش؟ ليتفرغ لتفكر فيه وفي معانيه سبحان الله هكذا, هكذا كان رسول الله يعلمنا وكان يمك عليه صل الله يقول والله لو تعلمون ما أعلم لضحكهم قليلا ولا بكيتم كذا بعد ما سبحان الله والصحابة لو أنهم تخرجوا المدرسة الرسول الله قاعد يتحك الناس في المجلس يسمع كلام سبحان الله غريب وكذا يضحك في قلهم علي صل الله وقوله والله لو تعلمون ما أعلم هم غافلون هم لاهم جهلة ما تعرفون والله لو تعلمون ما أعلم, أعلم لضحكهم قليلا ولا بكيم كثيرا ولا خرجوا من الصعدات الشوارع تشعر وتصرخون ويقول الصحابة لما سبعتوا هذا الكلام يقولs والله لو اددثو ان شجيرة سعدت ان شجرة تلكي البعير البعيرة ويوق karena البعير ويضعها ضعها ومنكننش substantialار يموت ويلقى الله ويدعث ويحاسم وندقش عد الصغير والكبير الكبير تناقش على النظرة كل نظرة تناقش عليها كل خاطرة تناقش عليها كل كلمة تناقش عليها كل سمعة تناقش عليها كل, تناقش عليها كل خطوة تناقش عليها لعلا كل... الهائل الله النقاش شريط حياتك بد ان بد يمثل أمامك يوم القيامة ووجدوا ما عملوا ووضع الكتاب كتاب حياتك ووضع الكتاب فضر بجرمينا مشفقين ويقول يا ويلسنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغير صغيرة ولا كبيره صغير صغير صغير. هايقولوا لهضنوا عرفوا عرفوا موقفهم عرفوا نفوزهم عرفوا دورهم عرفوا ربهم عرفوا مصيرهم وخشوا الله هذا لكن نحن لا نحن غافلون نحن لاهون مخمورون سادرون فلذلك قال وصف المؤمنين أشكنهم أول العقيدة إنما المؤمن الذي ذكر الله وجرت قوله وكتعرفوا هذا يعني هذا كل اللي عاش حياته كلها بالضلال والمسرحان الله جاء واعي عند نهاية حياته جاء واعي جاء واعي إذا ربنا بك الخير الله يعيش يعيش في الإسلام أو يعيش في في الكفر والضلال سبعين سنة سبعين سنة ولكن أرد الله من الخير وكان من أهل من أهل لا إله, إله سبحان الله من أهل السعداء ينهم الله رجدا ويأتي واعد القلب نفسي فيرطو الله ويرجع إلى الله إن أحدكم يعمل بعمل أهل النار سبعين سنة حتى ما يكونوا بينهم من أهل النار فيسبقوا عن الكساف فيعملوا فيعمل أهل الجنة فيدخلوا هذا النعم يسعج حياته كلها هكذا لما نزل فيه ما نزل من المرض و أحس بأنه مقبل على الله و إذا بالوعد ويخاف و ويتحسر على كل ما و يعد يده بشدة الندم ما يعد يده هذا في الدنيا أما في الآخرة و هتعد يده منه و إما يعد الظالم على يديه يمكنه و أما ينفع يعدغل و يكون و يكون يمكن, يمكن حتى يمسل الكثير و قطعه كبه و مش بده معه و هو و يعدغل و عبد عبد كل حتى يمسل على الكثير عاول ينفع و ينفع لكن في الدنيا ينفع لما عضي ابن من شدة الندم وإذا بيسئ أولادي يقول لهم إذا أنا متس فأحرقوني حتى أصير رمادة ومشوا موسط البحر وفي وجهر يحضروا لي هكذا حتى أتفرق شدر مضر حتى لا يقدر الله يعني عقد شاء الله لكن كان يعرف جايد حتى لا يقدر الله لا ضمن هذا الهل ينفع قال حتى لا يقدر الله على جمعي وإحياني وتعذيبي وفعل الأولاد يطبقوا هذا الوصية وثم يجمعوا يقول رسول أحسابي الله ويقول لي ما فعلت هذا يا فلان قال خوفا منك يا رب خوفا قال نعم خوفا علمت أن لي ربا يعذب على الذنب وياخذ به قال قد غفرت لك الخوف هذا فول سيف هادس أول سيفة المؤمنين أخيش فيها الخوف إنما المؤمن الذي يذكر الله وجهنا سوليد ولكن هنا في الدنيا اقبلت أن تغرغر لانه لأنه دام ما غرغ دام الغرغر جاء الى هنا خلاص جاء توبته تنفع ما لم يغرغر اذا ذكر الله وجلس قلوبهم قلوبهم ليه قلوبهم لان القلب عليه العبره ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم قلوبكم وعماله قلوب على وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلحت الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله فملك الجوارح وموجهها أشكو هو, هو القلب فإذا صلح القلب خلاص ولذلك كن الرسول صلى الله عليه وسلم كثير ما يدعو قل ها يعني فقرأ دعاء القرآن ربنا لا تزغر قلوبنا قلوبنا اذا صلوح قلبك، وصلوح عقيدتك وصلحت نيتك خلاص هنيئة ثم هنيئة لان القلب هو البوجية فسبحان الله العين تنظر بقلب او اليد اعمل بالقلب, بالقلب والرده يمشي بالقلب كم الواحد يعني قلبه موش معه وبنه موش معه هو مشى قديم كذو المشى يدوه ليش؟ بله موش معه، القلب موش معه فاللبي، وش كلك يمشي؟ وش كلك ينظر؟ وش كلك يعمل هو القلب؟ اذا ما فيه قلب خلاص لذلك قال وجلت قلوبه ثم يقول وهذه الصفة الكولى إصلاحكم إذا عمر قلبك بالله فهنيئا ثم هنيئا نعم معنى وجلت قلوبه إذن لا خوف إلا من الله فالكون كله عند المؤمن لا يعبأ به مثلا فهو يضحي من أجل الله يضحي بحياته بيداره ويطيح بسيارته ويطيح بكل حياته لله لينخش الله وأما غير الله ما يخش ما يخش هذا أول هذا الركن الأساسي في الإيمان الخوف من الله واللي خاف من الله رفض أشيع يعمل؟ كل أب يطبقه وكل نه بين الله يسلب إذا أمره بأن يموت قل نبي الله بالبيك أهل مغيل الجهاد قل البيت ليش لخاف. يخاف يا خاف من من من, من, من من من عدم صدوق الأوامر يخاف من السباة من السباة إذا لم يشتري بالمناهي يخاف فخلاص هذا سبيكة ذهبيه هذا يمشي يبقى اذا هذا هو الأساس واجهة كلهم هذه الصفه الأولى صفة الإيمان إذا ما في قلب الخوف فأبكي على إيمانك وابكي على نفسك وابكي على خطيئتك صحح ضميرك صحح قلبك صحح إيمانك عم قلبك بالإيمان إذن إذا الذين اذا ذكر الله وجنت قلوبهم ولذلك يقول لا يزني الزاني حين يزني زيد يزن وهو مؤمن كيف يزني وهو مؤمن المؤمن يزني لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن كيف يزني وهو مؤمن يتلافون الايمان هذا يعني هو يقدم على الزينه ويعلم ان الله يرى ما فيه شكل في شك فزني وسيد القوم من الحيض يرقي يشوفك تزني بخيشوت يشوفك اكبر من العلماء في في البلد يشوفه متتزني اهل الحي الناس القريب محترمين يشوفه متتزني كيف هذا كله تتحاشى التزني وهم يرون يرون إليك, إليك. كيف ما تخشى من الله خالقكم من بكائس اذا ثم مؤمن لا لا يزن الزني حين وهو مؤمن اذا كنت من بان اهل الزنا الله يعلقهم يوم القيامه وفروجهم تقطر ستقطر قيحا وصديدا حتى ان اهل الجنه والله والله. لا تاذون بسلك الريح الماتينه من الذنوب اعوذ بالله انت كما بهذا والله لو كان عندك ايمان ما مع الزنا صدق الله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وفي هذه الايه حقيقه معاني معاني جليله جميله واسع لا الله ما ولو حشدنا من المعاني ما حشدنا ولو اعطينا من الالفاظ الطنان والرنان ما اعطانا الله سبحانه وتعالى والله ما نستطيع ان نعبر عما فيه كل كنه كلام الله عز وجل وما تحمله ايه الله من معاني هي اكبر من كل كلام لذلك أول صفة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت خلقه قال صفة ثانية قال وإذا سنيت عليهم آياته سيادسهم ولذلك كمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت من ومن رأس من شدة الخوف نعمات كانوا مبشرين بالجنة وكما يخافون على أنفسهم ومبشرون حتى ان بعد السلف سبحان الله قال ما ضحكا قال والله ما اضحك وما ضحك فعلا وهو من من رجس ها قال والله ما اضحك حتى اروق اش تيشوف اش الله واش نجاني من عذابه ولا انا برض في سخطه وغضب وعذابه وما ضحك ما ضحك ابدا قال قالوا اتساءل تعلموا يعني طلبوا العلم اللي كانوا معه قال والله ما ضحك ثمل لما مات لما خرجت روحه وهو دي يضحك وغسلناه وهو يضحك وكفلناه وهو يضحك وعبناه إلى المقبرة ووضعناه في القبر وهو يضحك والله هكذا مش الكذيب هكذا ليش هدنس عرفنا سيد تضحك إذا عرفت ان الله غفر لك وأن الله سبحانه وتعالى نجيك من عذابه وهو أتى مكان الصدق أهد سعى تضحك أهد حكهم اه لا فقد أضحك لكن كيف تضحك وليه النبي قرص والله الله سبحانه وتعالى اعلم ماضحك ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك كان ضحكوا تبسم ان السطح تققق والرسول عليه التبسم والبسمه هذه غير راه ما كان عنده قهقهه ليش دي كيف اضحك كيف, كيف تسلى قل يا رسول الله كيف زعما تسلى كي قالوا كيذاسلوا وكيف انعم وصاحب القرن قد قد شتم القرن, القرن اللي بتلف بالصور بنفطه بالصور ونساء الدنيا هذا العالم ينساه كانوا مراهقون ولا كيس النص كير صاحب كيف أذعت كيف فرح كيف أنعم لا إله إلا أنظروا هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله البس قدم النبي صلى ما عنده قل الله عزوجل إذا كان شيء ذنب ولم رسول ماذا إذا كان شيء ذنب نبفر ذلبه كله مطولا وذلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إحنا بينا جنية يقول الله سبحانه وتعالى رفع مقاماته وعلى درجاته وهذه كله تسحق الشكر من الله وهو عجز هذا العز اول ثمنه اطلب لا اله الا الله هكذا الايمان هكذا معرفه الله احنا مش محمد المطموسين مش غافلين الغافلين اول صفه لاهل الايمان صفه فيه نعم كان عمر رضي الله عنه ولو خطان اسودان فصوصو خط من هنا وخط المخنزر المخنزر ولو جدير نور هكذا ولكن الخدود هكذا المخنزر على الجوج ليه مش المكان أما اما ابو بكر خلاص لا يبكي كل ليله بشهاده بنته صداعه يقضي يبكي هو ابن الاخر كل يوم في العيف في عندما يجي ينام يبقى يفكر اش عمل اشقلت اشفش أش ندق اشفش مشيت اشربت يدي اشك هذا هذا النسج نقال وما يفكرش ان في ماذا طق هذا الطق قلت, قلت كاذ أعوذ بالله هذا الطق بالخير الخير ماذا ارض به انتقص بالشر اعوذ بالله و و يعني ويشرج هذا يقول هذا عبد الله الذي اوردني الوارث ويصلح ويتوب الى الله الا يعود وهكذا كانوا كل يوم مستعدين للقائلة يخافون الله يخافون لقاء الله وأما من خاف مقامر به ونأ نفس عن الهوى شوف الخوف هل خوف نتيجة الخوف ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة زي جميل. ولمن خاف مقامر به مش النتائج جن على الإيمان وجن على الخوف أعط الله الخوف شيء خاص جنات بارك الله فيك خاص الخوف كنت خايف من الله إذا الخوف عنده نتيجة هكذا كان حذر الله صلى هنا وكان يعني عثمان رضي الله عنه عند في المقبرة عند المقبرة عنده من يحضر يحضر في الجنازة يبكي حتى تخضر له بحياته مش دفقه تخضر الله ليش نعرف ان الغادل وبعدها سيكون أخواني أخواني هو المدفون يعني دينه المؤمن سبحان الله كل جنازة يقول غادل يقول انا انا انا المحمول هذا محمول اليوم مقابل ايه اربما في اليوم هذا العشي ها بروح كر ماجي من الناب هذا الكلام اللي ما جيبته صحبات ثم خلاص صحبات كتير ليه الله هذو الناس كانوا ناس في ولما سهل سهل العطمة فلأ الى إلى فين فين عند الله هذول خلاص ما تخرج ما تدري لما تروح دائما كن صاحب رجع يستعدون للقائلة دائما واللي حاسب نفسه في الدنيا هذا ما يحاسب يبقيهم إذا كنت عاماسي في القبر وجاءت ملائكة ليحاسبهم كل هذا نفسه. نفسهم بحال أبو ما كان صديقا في الناس يقول كيف حاسبهم سبعة عربية ما يسحكي هذا خلاص بالطبع كل يوم يحاسب نفسه كل يوم يصلح إذا شوش ناسية ثم منها وكان رسول الله رسولي قال نحتأدى المجلس المجلس العاماسي معمر برب رب الفرن والسبعلي أنا كانت هو قال كنا نعد سبعين مرة مئة مرة في المجلس تعلمنا رصعنا رصع غفر الله كيف حياتنا هكذا يقول يا ايها الذين امنوا الله أم والله إني لا إلى الله مئة اسم الرزق في اليوم الحديث الصحيح صحيح مسلم في ال المؤمنون الذين إذا ذكر الله وشكروا الله ايوا هذا شنين وزي منكم بارك حيث الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لها ونعمل عمل فيها وللتصليح لا... ما فسد من مدينه وتجديد من اقبل على, جديد. هو صلصة صلصة ما <سلامنا> على الله بشديد فجزاك الله والله يوفق الجميع بعده ووفقك سبحانك الله ويعفيك اشهد لا اله الا انت سبحانه سب سبحان ربي قبل الجامع يسلم على المرسلين والحمد الحمد لله رب العالمين